لا شفيع أ فلا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقدره ألف سنة مما تعذرون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 وذوقوا عذاب القلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَذْلُ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُوَّةِ يَمْسُونَ بِمَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ نَسُوقُ الْمَاءَ إلَى الْأَرْضِ الْجُزِيفَ نُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ النَّعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ